وتقضي الأسرة يوما سعيدا الكلمات الجديدة أسرة أولاد ابتدائية إعدادية أقارب زوج زوجة مدارس المساء معا، البريد بعض السادسة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 أولاد العم أولاد العم أولاد الخال أولاد الخالة تجتمع تقضي إجازة المرحلة مع من العمل يذاكر دروس يعد قبل الظهر مدارسهم عمرهم